يا عونه الله من جرح من عنيني يا عونه الله من همي انت والاني لنا على لتهي شريني بصبح الموالي يا الله هبكاني يا الله من هم الطواري على بيته هي وصبح المواري اللي يا الله الرهيبكاني يا عونه الله من جرحي معني يا عونه الله من صبح الموارين يا طراهي قد قال خليك لو ربي خليني ونا معك عمرك كان الله خلاني وكفى بصدري قال ما هو شي لاني تعديت حتى أو تع... ان یا الله چانچ ان لری حل جہیش ری سو حل مارے خلقه على ضيقاتي أحداني وزر المواقف ولو حوالي رديني مزاد لي كود عزم رافع شاني عونت الله من جرح معنيني لاتهي سريني وصبح الموارين يا الله بك حسبي حسبي عليهم وانا اللي ما يعزيني في وحشة غياء باهل لا ريح شيباني حسبي عليهم وانا اللي ما يهديني لطاح حسبي سوى ثوبه بأحضاني يعانت الله من جرح معنيني يعانت الله من هم تولاني ليلة الطواري على بيته يسريني وصبح المواريني يا طراهبيني كل حاجة تبكيني يا عونة الله منها من تولاني يا عونة الله من جرح معنيني يا عونة الله من همّنت وأنني يا عونة الله من جرح معنيني يا عانت الله من هم انت والله لنا الطوار على بيته يسريني وصبح المواري